سبحان من أسر بعبدي ليل وعززه بمجدي كل الملائك سبحت في موقب العليا بحمدي سبحان من أسر بعبدي ليل وعززه بمجدي كل الملائك سبحت موقب العليا بحمدي الصبح بدى من طلعته والليل دجا من وقرته الصبح بدى من طلعته والليل دجا من وقرته فقر Allah Allah Allah سبحان من أسر بعبدي ليل وعززه بمجدي كل الملايك سبحت في موقب العليا بحمد سبحان من أسر بعبدي ليل وعززه بمجدي كل الملايك سبحت في موقب العليا وَمَرُودَاهُمْ قَلْعَتِي <upPS> <Bahs Bondi> <gumpp>